بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را ام كتاب احكمت ايات ثم فصلت من لد الحكيم خبير الا تعبدوا ان الله انني لكم مننذير وبشير وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يَمْتَعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلُّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ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 وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمَةً أَبْعَدَ ضَرَّآءَ أَمَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ لا يقولن ذهبت السيئات عني انه لفرح فخور الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة واجر كبير فلعل انك تارك بعض ما يوحى اليك والض في صدرك ان يقولوا ان يقولوا لولا انزل عليك كنز او جاء معه ملك انما انت نذير والله على كل شيء وكيل اشْرِ زَوَرًا مِثْلَهُ مَفْتَرَاتٍ وَادْعُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَادْعُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا زين بعلم الله وان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوف اليهم اعمالهم فيها نوف اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون فَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ إِسْمَاعِيلَ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ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 ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله عن الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون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 كأصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالاعما والاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا تذكرون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 فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ وَمَا نَرَىٰكَ تَبَعًا كَإِنَّمَا أَرَادَ لَنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ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 فَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَنَا أُنَمُّ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا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 قُل إنما يأتكم به الله إن شاء أو ما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصحنكم وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِن أَرَدْتُ أَن أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُل إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ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 وإلا تغفل لي وترحمني أكمن من الخاسرين قينا يا نوح اهبط بسلام منا ودركات عليك وعلى أمم من منا معك وعلى أمم من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 قالوا يا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن ب تاركي آلهتنا, آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إن اعترانا بعض آلهتنا بس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 صيتها ان ان ربي على صراط مستقيم فان تولوا فقد ابليتكم ما امسلت به اليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا ان ربي على كل شيء حفيظ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَاهُ هُدًى وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْغَلِيظِ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 فعطروها فقالت امتعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا برحمه منا ومن خزي يوم اد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 قالت يا ويلتا الد وانا عجوز وهذا بعدي شيخ ان هذا لا شيء عجيب قالوا اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت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 عادب غير مردود ولما جاء ارسلنا لوطا سي ابيهم وطاقدهم درعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرع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 سُنُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب فلما جاء امرنا جعلنا عليها سافلها وامطرنا عليها حجاره وانطرنا عليها حجاره من سجيل من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 خير وانني اخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم انفل المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين بَطِيئَةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنعَمَ عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصْلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَعَل فِي اموالنا ما نشاء انك لانت حليم رشيد قال يا قوم ارئيتم ان كنت على بينه من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه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 صاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قول طن منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود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 قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول واننا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجناك وما انت علينا بعزيز قال يا قوم ارهط ايعز عليكم من ال هي واتخذتم وراءكم ظهريا ان رد بما تعملون محيط ويا قوم امنوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزه ومن هو كاذب وارتقبوا ان معكم رقيد وارتقبوا اني معكم رقيد ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا برحمه من ذات الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها الا بعدا لمدين كما بعدت ثمود وانا قد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوما القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورد وَاُتْبَعَ فِي هَذِهِ لَعْنَةٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بَئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ قَصَصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا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 عَنْهُمْ آلِهَةٌ هُمْ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مَا جَاءَ بِأَمْرِ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَبْيِينٍ وَكَذَلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ إِلَّا قَضَاءٌ مِنْ عِنْدِهِ وَمَا هُمْ مِنْهُ بِرَاجِعِينَ شديد ان في ذلك لا ايه لمن خاف عذاب الاخر ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ان في ذلك لا ايه لمن خاف عذاب الاخر ذلك يوم جَمْعُهُمْ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِ نَاكَلاَمُ نَفْسٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خون ديننا فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض ما دامت السماوات والارض انا شاء ربك عطاءا غير مجدود فلا تكفي مريئه مما يعبدها فَصُومُوا نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ وَنَضَعْتُ آتَيْنَا مُوسَى كِتَابًا فَخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ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 وَنَا تَرْكَنُونَ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَنِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكران للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع اجر المحسنين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 وَكُلًّا نَّقَصُّ عَلَيْكَ مِن أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُل لِّلَّذِينَ يؤمنون نعمل على مكانتكم ان عاملون وانتظروا ان منتظر السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون وَإِنَّ اللَّهَ غَائِبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ